أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لهما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه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 في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 ولولا كلمة الفصل لا قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسروا وهو واقع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 الله غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بِمَا كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 و تَرَاهم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا من مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أفسام وأهليهم يوم القيامة ألا إن الضل من في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء يقصرونهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ أوم الله ما ردله مِنَ الله ما لكم من الجئي وما إذن وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيذا إن عليك إلا البلاغ. وَإِنَّ إِذَا أَذَقَنَا الْإِنسَانَ مِنَ رَحْمَةٍ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَهْيَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِناثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكُورًا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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء